سورہ فاتحہ چمکی ساتھ آئے گریم بسم اللہ الرحمن الرحیم گو چھ یس سند نو کرون چو یس سٹھا مہربان الحمد الحمدللہ رب المین سری تاریخ مدح پزن تو ذات پاک سند نو چو اللہ اس ملک تو پرورش کر سارے عالمن سارے رحم کرحمت جاری تا یس ملک تو اختیار جز تین چینی یس بندگی تو پرست کرانس یوت یری تو مدد منگانو المستی نم چار ہا اس سز وت دینچ وت تم لوکن ہزن ے نعمت عطا کرت تہن وت نمن پہ چان چک بیم گمراہ سپد وت نش ڈور بکر مدنی زیشیت طاہے کرم بسم اللہ رحمان عرف اللہ لکھا حل متحف علفلام میم یہ بڑھ کتاب یعنی قرآن مجید چھو کا شخص نے اتھر یہ چھ بوڑھ ہدایت خدا کھوجن خطر الذينا يؤمنون بالغبي قييمون الصلاات ومنما غزقناهم يوفقون نماز پی گے خدا خوصوین تم لوگ تمہیں مال اندر اسی تم عطا کورمت یوقنون پی خدایس خداون تمہ لو ت كران تر کتاب اس تہ كن نزل لائہ كرنے بیم تمہیں برو نائہ كرنے بروٹم پیغمبر پہ بیمر پور پت كرانہ لوكس پودگار سز تتھ وتہ پس تم تہند طرف ہاؤن آئہ بی لوك رسگار تو كامیاب پز پوكو انكار كو برابر چھ تا تھی تم لوچن تو خداس نش یا مت كو تم زان إيمان عن <تصفيق> فَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مرش كرمز خدائنتين دلن پٹ بيتينن كانن پٹ بيشتينن اچن پٹ شور كيندي عذاب سگو ناري الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين بیہ لوک یہ زی سنانچہ کر خدائس بیس پتمس دہس سیامتس حالانکہ ہرگز وما تم پہ پنہ خیال تم دکھ دازی کر خداس بائی مان سن در حقیقت تم در پہ پانس باسان تو زینان امیک شعور تھی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ تينين دلانندر كبود مرز بسكر كالوف تالان جاتي تاتمر جسندر بشتين دي خاطر آخدسندر قدر عذاب امي موك تيموش بيل اپزوانان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ يلي ونو شوانت من فساد متوليو دپانچ الحم حم الفون شعور بوزنی تمہیں حقیقت تباہی فساد کروین لیکن تم تمیک شعور و ممین امن مینو خمہ امن السفحاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اتھے پا یوانچ ون منافقن ایمان انیو تا ات پا سارو لوکو ایمان اون تو پتکر دپنی لگان کیا کہیمان تی پا پاؤ بے اخلو ایمان اون خبردار روزیو و بوزیو ای بوزونو پز پا پھل <سؤال> حقیقت بے تو بے وقوف مگر تمہیں پن بے وقوفی زان تگان وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّ ما نحن مستهزئون بين المنافقين سمكان ملاقاتكران بايمان سچمنچوانان دل جيسيت اشون ايمان تمپتيل واتانچ خلوت سند پنن شيطانن نيچمنچوانان بيشڪ اشتهيस باي مگر بايمانن اخ छटा तो الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله تعالى تجتمن ठाटकरान टेजर चुकत्रावन پہ سرکشی اندر انٹر دینا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مِغِيتْيْمَاي يِمَ مَلْهَسْ گُمْرَايْ هِدَايَتَسْ فَسْكَانَا پَاتُ فَدِ دِكْتْمَن تِنْ تِجَارْتَن بِيئِسْتِيم وَتْلَابْوِنْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا <تصفح> أَضَاءَتْ نَاحَوْلَهَا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ هي مثال شت شخص يمزول تو پرزلو اخنارا ادیلتم نارن روشن کوتی جت انج پیکوس ست کرالوف تالان تو نور تو روشنی بی تروین تم این گٹن ادر چوزن سکہ زرج تم پوز بوزن نشہ کل پزس اسقرار کرنے نش پوز نشی. پاس پیرنت رجوع نشی. من پوز وچھ بس پھیراً رجوع کرناف مثالم ان این گٹ گگرائے تو ازمل تھی رودس مزہ پکان لوکن ہزا جماعت تمے لوگ آنگجہ زور واتن پن کنن چٹن ہنج موقع موت بیم مگر اللہ تعالی قفرن تو نافرمان پریتھ طرف احاطہ کر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 خیل گنگ ازمل ہندی گاشت سا پی انیو تیزن اچھن سات ازمل ہز روشنی تمہ پ تم تم کس گاشس مز پکن ہوپت یل تم پہ تاریخی تو انگٹ سپان ودنیچ روجت گھان اللہ تعالیٰ ہرگاہ یے کام کرئے تہند بوزن طاقت بیچن طاقت بے شک اللہ تعالی سے کن چیز پور قدرت حو عبت پرست پس پردگار سن تھی پودہ کرو پی لوک تھی بچو تو محفوظ روزم کے عذاب نشی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون زمين وترون ديكور الاسمان ام زمين بايا بيردغان اسمان كي زمین پھر رو تو امی زمین مز ام آب سو جات تسم ٹھہرو تھی لوکو محبوب برعکس مقابل کنہ قسمک شریک کرید. وَإن فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتو من کر اتو بسوره من مثله وادعوا شهداؤكم من دون الله وادعوا شهداؤكم من دون الله ان صادقين وهرجه بالشخص شباك كتاب اندر جس نزل كر بالنسبه خاص في انت تويتي قصه طيار كير بيجي توي نات من ما بيدي بَرَكَس وَرَيْ قُوي تِز بُوزْوَانُ فَإِن لَمْ تَفْعَلُونَ فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَسْحَغَتوي هيچو ناتخاني مجيدسيو كلامه بيش كيرت هيچو چنزا بيش كيرت فاس كوشو تو بچايو تو, تو فانپان تمي نارنيشي يمي نارچي تريشي چي يمو سوت تزغدن خاطر تو خري هن الذي إن آمنوا عمل الصالحات أن لهم جَّّادأَ لهم جَّاتُ تجر م تحته الأنهام. كُلمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثمَمََةُِ إِزْقَقالوا قالَاوا هذا الذي رزقُناَا مِن قَابِل وَأتُ بِه مُتَشَابِهَا وَلَهُم فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَه وَهُمْ فيِيهَا فَالِدُ بی فرم تی بشارت تم لوکن ایمان اون تو پس کر بیک رچ عمل یہ بشارت کہ بے چک تہندی خاطر تم جنت یم جنتو مز مختلف جوی آ پکان کرنا تمہ ام جنت کھانا موہ کھینے خاطر دپان یہ سو موس اصا کر آو یمہ بروٹ عطا تہ آمت تمہن سہ مشوین لٹن اس صورت آسی مگر لذت کن تز کن آسی مختلف بیطر تم جنتن اندر پاک پی زنانہ بیوزن جنتی تم جنتن اندر ہمیشہ <تصفح>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 وما يضل به الا الفاسقين واقع الا ترچن من چن سکھ کر مثال بیان سس سناد ميسن یتن خطن بڑی جانورن پسمولو کوئی ایمان ہون تو پاس کر تمچ یقین پڑ جانان کی مثال چ بیان کرنا ان موکس پٹ گمراہ کران اللہ تعالیٰ یم مثال بیان کر لوکی سہ ہدایت کران تو وتھان پنہ فضل سوکن غمراہ کران اللہ تعالیٰ ويقطعون ويقطعون ام به ستر بدکار تو في مانا اولائك هم الخاسرون فاشقیت میم فطراوان ششم حد بسم خدا ستکور پتر بیچ چटान سچی یز یم کی ملنا نو کلو تعالن حکم کور بیچ می فساد تباهی زاد کیفت تکفرون بالله و کنتم فأحياكم ثم يمیتکم ثم يميكم ثم ما يحيكم ثم إلييتجاونبيلوك تكتبش دايسنس ما بودي بر قاس انكار كان حالك ييس معاز هو الذي خلاقالكم ما في الأضي جميع ثم استوى إلى الس سم افو ندا سم واچی وہ کلین گار پدھی اید زمین است موجود شو تنج فید خطر تو پت سپت سو متوجه آسمان است کن پس کرنتیم دروس سات آسمان سو پرت چیزا پور زانون و اید قال ربک للملائکت انی جاعلون فی الارض خلیفه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 بولے اننی اعلم ما لا سو وقت یاد دلتوں پروردگارن ارشاد فرمو ملائکن کہ مشبود کرون یا زمین اندر خلیفہ ملائک لے دپنی کیا چرن پدا زمین اندر سو مخلوق یست فتنتو فساد کری بیکری واریہ تے شٹا کو رے جی اس زانان تیم تانچوسم تعالیٰ تمام روز زمین چیزن ہند ناؤت تر چیز ملائی کن برون فرمو ال تھی وری نا تو خاصیتارا ٹھک منزا پاک اے زانوی مگر تی یہ سوری زانک سٹا حکمت وولیا بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالُوا قال ان لم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قالوا ترنموا حكم ادم عليه السلام اسكن اي ادم احنا اقسم ملائكه من चीजنا ناء ادل ادم عليه السلام من चीजنا يا زمینس من پوشید بہ زان تم سارے کتر کران تو نندران بیم کت تھی خوشی تو کھٹت تانچ الماسم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقت تتصفعون قابل يم وقت تشكون كور ساجد ملائك سجد يادم السلام اس سجد ساري ملائك سجد إبليس سوري بعدين مغرور سبل و سو إبليس كيفروت نافرمان ويندر وقلنا وكال جنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين توفت <تصفيق> قرش حكم ادم السلام اس يا ادم تويشو بان عاشن حواء السلام هيت جنته صدر توفت خيو تويشوي امي جنتم از يارد بريت يات جاي خوش كرو بس سبدي تويشوي پانس فازلههما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الارض مستقر ومتاع الى حين فازلتم بس شيطانن امي كلي سوتو بس كدينتم تمعي عاشو ارام مز ياتمرتب اس تطك حكومه استمن صيرني ونوسو امي جانتم مز زمن اس اڈ اڈین دشمن و تند خطر اس پر قرار کرمتات فائدہ تلنچ جائے مرنس فتح پس بس حاصل آدم علیہ السلام پنس اس نش طوبہ کرمات پیم کلمات کرن توب بس کل تعالی تم سن توب قبول بے شک سوچ سٹھا تب قبول کر سٹھا رام جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي د فن تبيه هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولاهم هُمْ يَحْزَنُونَ فرموشي وسي أميجن السري زمين سبش بسرج وات توينشون حكم بسوسك فبي ك تبك وفي آياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وہ لوکو انکار کور بیس زونک اپ سیات تم لوگ نارس ادر وات تر نارس ادر روزن ہمیشہ دزانق علیہ السلام سند چتس پاؤ تھی تم نعمت یو می تھی عطا کرو تیس تع عادت ستي مسيد كور بيتي كاروا فاتوندس اداس مشمكور موت سايسي ليكوچو ميوت معكم ولا تكونوا اول كافر ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون بيكيرو كتابي جس نزل كر بيم سبجوتي وقني منكر عن میان آیاتن بدل حقیر تو کم معاوضہ بیم ملن پوز افزے سیم تٹھت زنت کرما برپا بیو مال زکات بیسو نمان خداس برو کن بیمن والی أتأمرون الناس حکم کر نیکی تو رس کم کران مشروان وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشِعِينَ بِي سَنْدُو مَدَدْ سَبْرْ كَرْنِ سُجْ بِي نماز عدا كَرْنِ سُجْ بِي شَكِ نماز شَ دَشْوَار مَگر چَنَ دَشْوَارْ تِمَنْ لُوْكَنْ پَتْ يم خُدَا يَسْ خُوْسُونَ چِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا رَبِّهِم وَأَنَّه نعمت یو تھی عطا کرمس یہ ميں ديت تجيلت تم وقت كين سارى لوكن پلف ولا يقبل منها شفاع ولا يؤخل منها عد ولا يصون بكو تضس يمدهك كفايت كري نك شخصك العذاب يذبحون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء يرب بكم اي بني اسرائيل بيطتس يلاش نجاة دي فرعون سن سخت عذاب يم خاش كراني ستون نيچون زند ايش تاوان بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون ون وانتم تنظرون بيش سواقات جدا کو راشي توندي سوت دريا قلزم پاس جدا غرق دريا سند سري فراعوني توي اسوا پاري بچس پټ تين فټ نو تو غرق سبدن نو ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون بيپلچت ल्याची वादकोर मूसा अलैहि सलाम को हितुरस पेटिनो सजेन रातन तो दोहन दपत बनो वन तही सुन सुन वूथ मूसा अलैहि सलाम पत तू عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون दपत को रास्ता ये अत बडिस जुर्मस अफो तो दरगुजार तुजे तौबा करन पत जस्टी शुक्रगुजरी करियो واذا اتينا موسى لعلكم تهتدون بي ايتات اليش اتاكر موسى كتاب بيكم معجز بموسى فاستفد اسم فرسدانس يتي واتي راي راسكم قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلككم ير hullakum min dabarikum fataba alaykum fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim bepuchatas eli Musa alayhisalam farmo panis qawmas ay qawm takuru zulm pan panas kyaz tohkurun muqarrar bejan wutah pan mabud pas keryu tobu turuju panis pad بس کوب اللہ تعالیٰ قبول پزی پہ سناہ گارن توب قبول من کربان تو رحمت وول پی چتسائی بنی اسرو یل تھی تب موص علیہ السلام یوتھ نس کلام فرما وچن پٹ کت پا پس رٹو امی گستخی سب بچھانٹات زندہ ترٹ مرن پتہ موسا علیہ السلام سنا کر پتہ تھی شکر گزاری والسلوام كل منبات ما مَا وما غلمونا وَمَا ظَلَمُونَا غمونون ولاك كان فسههم يظليمونون ب 129- فكلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا ودخل البجد وقول حة نغفر لكم خطياتكم ووس نزيد توب كران تم سرو تہند بروٹ منہن مغفرت بیو زیادہ ثواب عطا رچ عمل لهم. رجمار بس بدلو تمو ظلم تس لفظ س تن ون آمت اس كو اِس ناظل تم ظالمن پہ آسمان كہ طرف اخذ اكز تم كران سین نافرمانی تو حكمیت عشرت كونوا واشربوا من الرزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين بي پے چترے موسی کلیم اللہن طالب باران کور پنق قبر فرمواش موسی کلیم اللہ سن دیو پننے لورس کانی پس جری سپت تم کانی منز بہناگ جناچ معلوم سپت پراد کہ من چشم من ہند ا زَمِينَةَ سَنَدَ الرَّفَسَاتِ فِتْنَةَ لَانَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بيپئیتاسئی بنی اسرائیل التی درخاس کرو حضرت موسی علیہ السلام صبرت برداشت کیت اکی قسم کی چیز اس پٹ پس منگیو ہس سان خطر پنس خطر کمتیم چیز یم مجھ کھسان تمہی ترکاری تم ہش لمک بی روہن تمی بی مسر تمی بی پران تمی تمہ سو کیا تھی ٹھانڈا تم چیز پست بن درجک چی، تر چیز اس بدل اعلیٰ درج چیز تھی عزت کس روزیت سی خرچ ادو تھی شہروں کن شہرس اندر تی بنان تھی تم چیز تھی منگان چوئی یعنی ای گستی کرنے مخائع تراؤن تمہ پہ ضلعت خری خدا ساری ات ذیری بےزری گئی تم گرفتار یمی موقع کہ تم انکار تو نافرمانی کران پوردگار سدھن احکامن بیس پیغمبرن قتل کران ماران نا حق تو بے گاہ کونی قسم کی جرم ورے اتہ تخری گئی تم گرفتار امی وجہ کہ تمو نافرمنی بیس نافرمانی اندر حد ان آمنوا هادوا من آمن بالله ه والالْ من آمن بے شک بائیمان بیو جس بیادین پس یقین کربوج برکھ سندس ذات پاک صفاتن کری پاس یعنی قیامت رچ عمل اتھن لوکنچ مزور تہندس پارودگارس نش بی تم کوفہ سپدن غمگین تو بقوه۔ خذماتيناكم بقة وذكرنا في على كنت التتكون بسييبني اسرائلو ي الأشي ع كرنيو ذلك فَادَمُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمِنُّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَمْ بس هرگنے تو پێت خدایسون فَضْلُ وَرَحْمَتَاسے आम्ही احد چیکنی سب اسیو توي هلاك تبرباد سب دونیو اندر وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بِيشو تَهِ مَعْلُومِ تِمَنْ لُوْكَنْ هُنْ حَالِ يم تَهِ اندر هدر دل باتواري هندس مامل سندر پس فرمو واس تمن زلیل واندر بنيو فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ پس سیوا کا سننے وہ بی پاکت مص السلام پومس فرمو کہ پز پہ اللہ تعالیٰ حکم کر کہ تھی کرو ذبح اکس گائ تم لکھ دپنی کہو اسکر بنا ٹھٹ کر مصالیہ السلام فرمو بھس اللہ تعالیٰ پناہ منگان کہ بہ بلہ إن يقول إنها بقررة لا فريقون ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلما تؤمون جضوب دون حالن درمیان کرو سا یعنی تین حکم کرنے قال إن يقول إنها بقرة صفررا ووفاقلوها تسر النظيرين جلك دبني ت ساي ختر فبرجاراس كري باياسي تسغايهم ركج لگ بیوز پور دگارس سان خاطر سہ بیان سان خطر وضاحت سان سا کس گچاس بے شک ساو سوچ نش مشتبہ ہرگاہ اللہ بیان فرمای ہے تس سوتس اندر لگی پتہ یس خدا لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسى عليه السلام فرموا الله تعالى شو فرموان سوا غا غشنا اسي مهنت كاش جس الباني سيت زمين طولنياسي بي غشنا ارهاتس لاك زمينه زراعه ساكديو نياسن سليم ماشي صبا وإ ق نفس فدأتم فيها والله مخ ما كنت تكتمون الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون پاسپرمو وشی دیوسن امس مقتول شخصس امس مذبوح گاوی نیکونی تانس الله تعالی قيامتو دو مردن بی زند ایتکوتی مقتول الله تعالی چو قدرت نشان هاوان جو تو عقلی ثم قصد قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره او اش ذو قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما الله وما الله بغافل عما تعملون يما اتواقات وفطين دل کن ہش بلکہ تہند دل کنو کھت تہ زیادہ سخت یم وجہ کی بے اندر کنے ادر جھے بازے بیشک دری جپدان بے شک بہ کندر باز کن پھٹانج پس سے تموہ آب جان بے شک بہچہ باز کنی تزر پھ بن ورتھ پا ڈل گھانچھ خدا سنج حوف اللہ تعالی چون تنزو تمو یش بے خبر إنهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اے مسلمانو کیا چھو تہ توقع کہ تن سکن یہ پز پٹرچ اخ جماعتہ یم بوزان خدا سند کلام تبت تغیر و تبدیل کر زنت کران یہ کھچین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 دا ربكم افلا تعقلون بين يمنافق يهود ملاقات راسكاران كمنيسمان اشيون ايمان تمطيلت منافق يهود ودر باجه بين خالص يهود النيش واتان اشكمنسطان اش تويس متفق يم خالص يهود اشكوانان ادكايشو تيمان مسلمانان नी कर नउतिम रा ही लाजवाब ई का छन तोई फिक्र तरन अवला यालमून अन्नल्लाहा यालम मा युसरून वमा युअलून क्यातिम सरा मालूम क्या लोग ताला चुटी सोरी जाना इतिम पुशीदा थावानची बेती सोरी इतिम ननरावानची सुचो बाई मानन وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون يما يهودا و رجاكسر نا خاندت ان پر کمنشن خبری تورات اسمس کیا چ لکھت مگر زانن تم دل اس خوش کرونی کہ ابزہ کات تم چن ثم یقولون 129-ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وي ويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون لهذا شبد خريبيت بربادي فولت افسوس تمن ايل مني خاطر يملكان كتاب توت شوانا لوكن ايش خداي سن تركو يتمسد تيم حاصل كرت زينن تمن مش مولات قيمتها شتا خاطر بود ويل تفسوس تمشب يكم لوك باناو اتو تغيير وتبديل كرت بيچت تابسوس تمموك يتي امس زينان تفشل كرانس وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون وانا نسيهود فان خال اشلاق النار جهنم اتجي مگر کی اسنی دہن کی فرمیو الله صلی الله علیه وسلم ایہود تشو ات ملک اللہ تعالی اس نشتت کان احدا رتموت حاصل پرموت یتنس خلاف کی کر کن تو شو خدا اس نسبت من کسب واحاطت به خطيئته واحاطت به خطيئته فأولئك ناائك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الش أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا تصبحاً لوکو پس کر خدائس بیس پیغمبرس بیکھ تہندی حکم موجود رت کم امی قسمک لوک جنت تمے روزن ات لا ہمیشہ عبد الله لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانا و ذي القربى و ذي القربى واليتاما والمساكين و قولوا للناس حسنا و اقيموا الصلاه و اتوا ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون بیی پی چس سوقت یل اہس تورات ادر بنی سیلن نش عہد ویمان روٹ یھ کت پہ عبادت تو بندگی کر محبوبی برعکس و رائے كاسہ ہز بیی آد تم اہد مالش ماجہ كرز رت خدمت بیے كرز عشتان تو رشتہ نسبت احسان بیی كرز مسكین غریب محتاجن نسبت احسان بے عام لوك سا خوش خلقی سیت كھت كران بیو نماز برپا بیی كو مال زكات دیرو تعلیم امي قاعد ني شي قاعد ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون بيسواكتي تشاتس اليشنيش ادروت كم كاتون يوتنو تخاكسون خون هاريو بيوتنو كديوك بان بان ينه بان من لو كنيو شاروندرو ثم ها اولائي تقتلون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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ توپت جيمتوي موجود وقتسمل يهود چو پانوين چو قتل قتال کران شهر اندر نبر کدان يمي طريق کي تينگن مخالفن چو گناسيت ظلمس کي انداد کران بيار گتيمو گرفتار سب जित تو اين شواتان چيم چوک مال في دي ديت مڪلاوان تت پ حرام امن اندر چھ نان کہ تورات کڑ حکم پاس کران انکار کران کہ اس شخص قسم کا تس ما شوبت سزا دنچی خیری تو رسوی ورائے تی امہ عل <سؤال> گئی قیامت کہ دہ سخت تعالی بے خبر کام لوگ تمہے سان حخالفت کرنی چییر زندگی غرت چ پایدار زندگی بدل پس یہ کم کرنے تہندس عذاب ادر نئی تم کن قسم مدد تیاری کر وَآتَينَا عيسَ بِنَ ممريَمَ الْبَجِّنات وَأََّدِناَاهُ غِروح القُدُس أَفَكُل مَا جاءكُمْ رَسُولٌ بما ل تَهُو أَمفُسُكُمْ بما ل تَهُوى أَنْفُسُكُمْ مستْتَكبرتُم بفريقا كذبت وفريقا تقتلون بكراش اي بني اسرائيل موسى عليه السلام الكتاب عطا كمن پتسوي اسي اخر كسبت بي پیغمبر خيرس كاريس عطا حس يسب مريم نبوات یعنی جبریل امین کیا که ایچنا تاجوبش کات که یلی لیکن پیغمبر تو ایمیش آو تیم احکام هیت یمیتون دیل یسان ایس تمی کورو تو ایتا کبور کارن شرو دوائی ایسو تیم او پیغمبرو اندر ایلن پیغمبران اپی زیر زانان ایت پیغمبر کروک شهید وقالو قلوبنا غلو بلعنهم بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بيتوان يهود كسين دلチت محفوظ كي تمن پٹھیکن مخالف كان دين اسري کرت بلکہ لو طلن چتمن لعنت کرمس دين دي كفر سب كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق من قبل يستفتحون على تصدید کر حالانکہ تم ام پتون نصرت منگان خدایس تو عرب کن مشرقن پہ آو تم نش صاحب یا تم پرزن غس چفتو سی صاحبس کور انکار آمدن وزن پچ لانت بین قمو پزس انکار کو. أَيَكْفُرُونَ أن بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اچھا سو حالت سٹھا خراب تو یچھ ہمختیار کران مقلا یھان سنکار کران تم محض سرکشی تو زد کرنے کے کی کیا اللہ تعالی کیا چھ نازل کران پن فضل پنو ادر یس بندس پچھان بس آئی زینت اکس بی پہ بیاقری سی عذاب وَيَخْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ من یہ ون ایمان ایم تم سارے ایم کتاب پہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نزل کر تم سات کتاب, کتاب, چه. تمیالاو چه. تمیالاو چه. تمیالاو کتاب اس کتاب انکار حالانکہ تم کتاب کتاب تصدیق کار تب کتاب یس تمہن نشمائی کیا رسول اللہ صحیح قتل کر خدا سند پیغمبر, پیغمبر تو کرونی خطلکلام صاف صاف دليل يهد مگر تو ج روٹ ون تو ہی وہ سن سن پن معبود اس موسی س جی کوئی تور اس پٹ گسن ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا 121-وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم سخت تتس پاس قابل یل اس تہ نش ادھ پیمان رٹت کو تجو سا تہ قلن پوپت فرما اہ حکم جلد کریو قبول تورات کی مہکام یم استوید عمل کرن خاطر ہمت پوختگی سان بے بوجھ احکام وار دلوس تپک گوزے قبول کرنا سی این تو وچ من یہودن یم کام کچہ یچ ہے یمن کامن اگر توی پانی خیال با ایمان چو قل ان کانت لکوم الدار الاخرہ نو فارمن ہرگاہ تہ ون موجود عالمی كخرت محض تہندی خاطر خاص چھ دے لوكو واع بس كر تو توت كمنا چھ ٹاوہ والله عليم بالظالمين اذاوا كرم يهود کرن هرگز موت تمننا کیا اجتمن چه خبري کی من ياش كامنهم سزا چ ت موت الله تعالى چ پور خبر تمن زالمنين ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو عمرا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله النصير بما يعملون اهل بيوكم ساروي لوكو اندر یس حریس زندگی پٹ پیل بیوکتو یتم مشرکن خودتی زیادہ تا میت حریس زندگی عارضو تو خیس کران تیم اندر پرا تھا ہر گایت اس پونس عمر یہ دن اکساس ودی تمسی چ پور اون بول تن سارے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ فَرْمَايُ هَذِمَن يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَا كَجِبْرِيلَ أَمِينٌ سُن دُشْمَنَ آشِر أَسَر فَش بِشَك جِبْرِيلَ أَمِينًا وَوَلِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاتْنُو نْتُن دِز دِلَاسَنْدَر خُدَاي سِنْي حُكْمُ تَمِعَلَاو چُي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تَصْدِيقْ كَرَانْتِ وجب ادولی کا شخص شخصا دشمن آسہ خداہ سن بی ملائکن بیگمبرن جبریل امین سن بیل سن ادن بس پز پاٹ اللہ تعالی تشمن اتین قفرن خاص بندن ہند دشمن آیا ونائقوبی بے شک نزل پارسول وسلم واجہ دلیل مگر چھ تم دلیل انکار کران بے خبری سب بلکہ چم انکار کردول حکمی ہند عادت سب نبده فريق بل لا کیا یہ تم انکار بلکہ یہ لکتمو دینس متعلقات کو مرچو شش ضرور تیموندر ایک جماعتن پھٹرو مدل کی تامل و ایفایات کرونے اندر نیرن تیمے ایمان لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون في لاوت من كنا كظيم جليل القدر پیغمبر خدا حسین تر یوسف پیغمبر برق حیثیت تصدیق تکران استاد کتابی جس کمل نش موجود ان پرو والی کتاب یعنی الله باشی پشت پٹ کی زن الله اس خبر است واتبعوا ما وَعَلَى مَلِكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ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 ولا قد علم لم ناشتراهم ما له في الخرات من خلااق ولا بسمما ش به أفسهم لو كانوا يعلم دكرنا خدايس كتاب المطابات بلج كرت متتاباباتتنشارت كجررج كنا الشطانه السليمان س سعاد القمة صند هذا السلامان شزات كفررج ق كماكرمة لكن شطش بش لکن تی سیر ہھیچ نا سیر دون ملکن پہ نزل کرنے آو شہری بابلس ادر ایمن دون ملکن نا اس حارو تو ماروط تم زلکہ سو سیر ہھیناس یوتھان گو تس ونانس سون وجو تخلوقن ہند خاطر آزمائش تمتحان خدائے سد طرف لہٰذا یھ ن پٹھ متلع سپدت قفر سپدک بس پہ لوگ ہھیان تم ملکن نش تم قسمک سیر یم اندر جدی ساحر یس نیان کن قسم ذرر وات نوتھ ام سیر ستر خدا سندی حکم تقدیر سی ہان تم تمہیں قسمک سیر اس تم گناہ آخ مضر بی تہند خاطر خاص نفع وات نا چیز بلکہ بہ تحقیقی یہوتھی یہ کھرور جانا کہ اس شخص سیر چھ اختیار کران تس شخص عقت ادر کصہ باقی روزان چیز یعنی سیر قبر یا تمو فروخت کر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٍ لمسووبة من عد الله خيون لو كانوا يعلمون برجتملو إمان اناهن برز غريد تواختكان تند رووس خضاعس أجر شتىبيتر قاجتم كسانناسان آن يا أيها الذين آم لا تقولوا رااحنا وقولم فرنا وسناون ع بائی مانو تفظ رائے نا بل كسي ونان يلته ذر تواسي سنس حال اسكنك توهج نظر اثناء الدور نور برتون كلام الشريف فكري باي مانو وار من كفرين خاطر تشكوا الرذاب ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان عليكم ان ينزل عليكم من خير من 121-والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم عرگز چھ پسند کران لم اہل کتابوں راستتن یا مشرکہ ود راستن یھ کتس پرودگار سن طرف سب تہ پہ ناضر کہہ رتھا كیا اللہ تعالی چھ پنہ رحمت و عنایت سی خاص كران یس یسان اللہ عطا الحمت کُن آئے کریم حکم منسوخ کران یا چھ سو آئے کریم ذہنو نش مشرا تات بدل تم روایا حکمہ جاری کر معلوم کیا اللہ تعالیٰ قدرت ألم تعلم أن الله له ملک السماوات الحمت وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بيچুনা چ معلوم کلو تا لسی چه خاص سلطنت آسمان انت زمین انت بیچونو کاه کالو تا لس ورئی توندوس نہ یار ت مددگار أن كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه السليل جاء تشو يا ثان پنس موجود پیغمبر اس تم قسم سوال کرنت درخواست کرون یم قسم درخواست بدل کفر چکات بس پش پش جو شخص دول سی جی من اهل الكتاب لو من بعد ايمانكم كفار ففارا حسدا من عند انفسهم من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بمره ان الله على كل شيء قدير اهل الكتاب يعني يهود و اکثر لوگ چھیسان کہ پھر ہم تم ایمان انت بیکو پرسکون ماز توند ہسد کی وجہ نش پوز وار ظاہر سبدن پت اے مسلمانو تو کیریو تو من maaf تو کیریو تین دے ساتھ چراٹ دار گزر یت دا اللہ تعالی یتماملس متعلق پن حکم نو قانون جری فرماوی اللہ تعالی الصلاة و اتو الزکات و ما من خير جی تی پ سردس نماز پابندی سان بی پہ زکات فرض سے تم دکات بیس ری بہتری خاطر تھی سوزون برو کن سو لب پور پور اللہ تعالی نش کی اللہ تعالیٰ چھ تن سارے کانہ وچان تلك امانيهم قلها تنبهها لكم ان كنتم صادقين جوت جنت ادر اچان تمے یہودی آم نصارہ آنند خام خیالات دلس تسلی یا رسول اللہ صلی اللہ صلہ وسلم تم اے یہود ترو ات پہ پنن دلیل پیش اگر تی ات بلا من اسلم للہ محسن ادر پوز عند فل فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ضرور واجنتس سوشقس يوسبانن بوت نومراي پانيس مابوج براخس اينفرمان برديري كاري ايديش شخصن خاترچو امي فرمان برديري هون ايواز تو موجود انجس پردگارس نش اصل سبدون اتن لو كاناشتا قيامتوك دو نخوف ناق واقع بيشن خوفا على شيء وقالت النصارى, وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون يهود لجن النصارى المذهب شنو كنوا بنياده سبت قائم ادهي باش على كي تم دوشوي في كتاب باران ادهي باش تم لوك مذهب بيليمشي فصل يمن مزيم لوك بانوا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 بس کو اس ظلم تفچر ست منع بندش کر مسجد اندر ذکر و عبادت كرنے نیچہ بیشش تم مسجد ہیرانی ادر كم لے تم اندر خوف آس مسجد با عظم حرمت یمن لكن ہند خاطر چھ دنیا اندر بڑ رسوی بیمن ہند خاطر دگ تو عذاب ولو فسن میں وجو إن الله واسع عليم ما بود بركس ني شي ساري تارفت جات ما بود بركس ني جات پاكو پرو وスポت لوطالكساني تارفن إحات كرون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قالتون بيچ ونانيم يهود نسارات مشري خدائس اولاد گبرت تو کوری سمو کتو نشات پاک بلکہ تس محبوب برخ سند سوری یہ آسمان تو زمین اندر تم ساری چھ خدا سملوکن قلعہ تسند محکوم تو فرمامبردار تبدہ سو چھمان تو زمین ہند موجود تو گد کر سوكان كاما كارنيا سانشو سوشونو كيت كاران فاقا تشو تا تشيزس كون حكوم كاران كي سابد ادي تشو سوبدان وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون بیط جل نادان یہ کت کہ اللہ تعالیٰ کون پانے اس سران یا ہرگاہ کلام فرما توت کون چھ دلیل اس و تم جال لوگ برو گزمت امیک وجہ پتم بروٹمین جالن ہند دل چج فہمی اندر اہس ہی اکہ دلیل ہزار دلیل بیان وضاحت سان تم لوکن ہند خاطر یم یقین تو اطمینان حاصل ان. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بری برا بے شک اچھا سوچو تھی پوز دین ہوکن کن پس کرونی خطر خوش خبری بے نمان خطر سزا و عذابق دین کر تہ نہ باز پورس کرنے تم لوکن ہون نار جہنمس ادر واتوین وَلَن نَّصَارَّ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العلم بی ہیکن ن ہرگز یہو تو نسارا زہر تہ خوش گزت تہن وتانے تھی تہند مذہب پور پیروی کرو تند گمن صاف فرما حقیقت ادر چھو ہدایت سی یھ اللہ تعالیٰ ہدایت فرما ہرگت تی پیروی کرنے لگیو تہندس غلط ثلط مذہبس محض تہند خواہشات اخ مجموعات چو کی کرو تہ نش علم قط ای اس اللہ تعالی ندار گرفتار ومن يكفر به فاولائك هم الخاسرون من يهود نصاران اتاكر كتاب كي मै आसंता किताब इतिपुष्ट परान इतिपुष्ट पारिन शुबी ची लूप ची बेशक ता दीन हक سنجو نچو میانے تم نامس پیو ستس یم نامس میں تہ انعام پہ عطا کرم ویو ستس کہ میں دُت تصیلت ویان لوکن پہن کتن اندر و تمہ جزین ش ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقضل منها عد ولا تم فرها شفاعة ولاهم يصر وبه بكلمات فاتمه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بك قبل ذكر سوقت الى است ابراهيمس دين پروردگارن امتحان آزمائش کر پن حکما و درکنس حکما و سوت تیمای حکم انتم وبجا پور کو الله تعالی جِنًا مَّعَنَتَار قِيَاني زُرِيَةُ مَز زَلَمَن يَنِي مُشْرِكَا سَن وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي وقت تہ قبل ذکر یم وقت اِس خانہ قاب کمنچ پی امنچ جائے بیس حکم بائی مان بے بائی مانو مقامی ابراہیم بنایون نماز پڑنچ جائے بیوہ حکم حضت ابراہیمس تو حضت اسماعیلس کے سٹھا پاک تھو مون گھر دواف کرن خطر یا نیبرمین لوکن ہند خاطر بياتكاف كرن خاطر يا عطشارسمز بسون اند خاطر بينमाज پرن خاطر واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا ورزق اهله من الثمرات من امن منهم من امن منهم بالله قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ثم إلى عذاب النار وبئس المصير بيپيتس يم وقت حضرت ابراهيم دعا كور اي ماني پروردگار کرون يا لاقيت مزسي خانه كعب بنا كور شهر امن ديون بيکر اتا اتكن لوک نيوتي اتيو لوک اندر تمني يمو ایمان اون مابود بركاس بيپيت مزدوس يعني قياماتس الله تالان فرمو كفرنتك اربع تعرز ويس كفري روزي پسمت تا طول ناون سو كم كهكالا پاتبور سپد نار کس عذاب سناری جہنم. وَإذ من جائے ابراہیم خانچہ لبار ہاران سیکماعیل تعمیر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ایسانی پر ردیگار بیکر اس دوشوین پن بردار بیکر سانیو اولاد اورت اک جما فرمان بردارن ہنز بہا وشی چیز ی موصوت اس چن عبادت چکرن بیکر اس کون قبول پس پر سوئچ فل حقیقت اس کون توجہ کرون تابوا بقبول كرون جتا رام كارون ردنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اي ساني فرردگار بي سوزن تمنسانن اولادنكم پیغمبران كو وي اندر اسواز بياش كشناوان كتاب بياش كشناوان تم كتابين نفوس پاکران قص پرچيني قدرت چ غالب سچو حكمتور ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بِكوكاي روغرداني هست ابراهيم سني ملت نيچي مگر كاري سوي يوزجي نادانت اهمقاشي پيش پورت سورا سالت ابراهيم دنيا سندر بيچ سوپيش پورت اخرت سندر نيكو كاراو تر فرموتس پن پرگار اسلام ان بردار تو موتی سبد عرض کر فورما برداری کر میں اختیار عالمینار يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون امی کت وسییت کربراہیمن پن فرزند بیمی ورثیت یاقوبن پن فرزند فورمون اے میان فرزند پزی پہ اللہ تعالیٰ کور برگزید تہ خطر یہ دینی اسلام بس یت مریو تھی یمہ دین, دین اس اذ حضر الموت اذ قال ما دینس من شہد 129-قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وَإِسْمَاعِيلَ وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون كيا موجود يم وقتو از يعقوبس مرنق <تصفيق> وقت يم سات اولادن تلكن سنز عبادت كيري ومي پات ك خدايس بيچانن بزرگن مالن هندس خدايس يم گاز اسحاق اس خدا كونوي چولا شريك تلك أمة قد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون يا جماعه بشكل جزري اني نفا خاطر شتي يجمع كور تندي خاطر شتي يطوش كيرو طحينه برشن كيز وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم وما كان من المشركين ونانچ يهود اهل اسلامن تئبنیو يهود نصارا چکوانان تئبنیو نصارا دمی سیتلبیو توئ سزوات تو فرمایو کس بلتی کوراس اختیار از ابراهيم عليه السلام سزوات گس سزوات چه اوسن حضرت ابراهيم هرگز مشرک وند پولوا امننا بالله وما انزل الي وَمَا أُنْزِلَ إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي مسلمان ونوطفك إيمان ونعش كنس خدايس ونعش كتابي يسع كنس آسوزن تت كتاب يسع كتاب يسع كتاب إبراهيم هزت إسماعيل هزت إسحاق هزت ياقوب هزت إندان أولادن كنس آسوزن يسع كتاب أتا كرنائي هزت موساس هزت إيساس يسع كتاب أتا كرنائي بين پغمبانين 15 فرودگارين تارف أشتن يمواندر کشی مز فرق کراندار فعل امنو بھی مسلم تم بھی ففد في عند فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسار بس پتحقیق واتلب تیمو ارگتیم بس چھ تیم مگرچی نینس مخالفتس پٹھ مگر توئی مو بریو پروا بس اللہ تعالی سکری پانے انقریب توئی نش تون شر دور سوی چھوری بوزون چھوری زانو صبغۃ الله ومن احسن من الله صبغۃ ونحن له عابدون رنگ نام خدا سنگ سائے سن فتح رت رنگ دن بندگی کر وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ تس بکار پنہ عمل تہ بار پنہ عمل 124-والأسباط كانوا هودا أو نصارا 125-قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ كَأَجْتُجُونَ كَأَسْ إِبْرَاهِيم تَحَسْتُ إِسْمَاعِيلَ أَحَسِبَ إِسْحَاقَ تَحَسْتُ يَعْقُوبَ بَيْتَ إِنْ أَوْلاد تِمْكِيش يَهُودٍ يَا نَصَارَى فَرْمَيُوا كَتْشَوا خَبَر زَاد كِنَ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَخَبَر بيكوا كاتيج الزالم تاس تشا سمفاط جستس خدای سن طرف معلوم سپز مس توپت شنو الله تعالى تونجو كرتوتو نيشبيه خبر تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ یہ بزرگن جماعتا گزرے تمہ ای بکارتی تموی بکار تیور پہ تمیکران